قال عليه الصلاة والسلام صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم شوف من فوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أطهر هذا القلب قال أبي بن كعب رضي الله عنه يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي من صلاتي يعني من دعائي يعني لما أدعو الله سبحانه وتعالى إش كثر أخلي من دعائي صلاة عليك ولأن معرفكم عذاب الدعاء أن يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء ونهايته قال, قال عليه رضي الله عنه كل دعاء محجوب حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دعاك ما يصعد ولا يرتفع أصلا فكم يجعل لك من صلاة يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت فقال أبي الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت النصف يا رسول الله يعني خلي نص دعائي بس صلات عليك يعني إذا كنت بدعو الله 10 دقائق خمس دقائق منها بس صلات عليك يا رسول الله قال ما شئت، شيت وإن وإنزدت فهو خير لك قال يا رسول الله الثلثين قال ما شئت وإنزدت فهو خير لك قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها يعني أخلي دعائي كله بس أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقال صلى الله عليه وسلم إذن يعني إذا سويت شذي إذا خليت دعائي كله صلاة علي إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك أنت تبي شيء غير هذا تبي شيء غير أن الله يكفيك الدنيا والآخرة الدنيا الله يكفيك همومك مرتاح بالدنيا والآخرة يغفر لك ذنوبك انتهت هذا بس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان كذي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مهمة على الأقل لما يذكر أمامك لما تسمع اسمه لما تكتبه لا تنسى أن تصل عليه صلى الله عليه وسلم وأن تحتسب الأجور والنوايا التي ذكرناها نسأل الله أن يجعلنا من أقرب الناس منزلة منه صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته